أُولَئِكَ <تصفيق> الَّذِينَ <تصفيق> <تصفيق> وی عَلَّمَهُ الْبَيَانِ بِسْمِ اللهم الله الله الله حسبان وال <النصفيق> <النصفيق> <النصفيق> <النصفيق> ينسجوند الله الله الله ان لا أنت في الميزان الله الوزن الله والخيم والامر هو على في دين فان في والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا